بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجين من عجبه أن يأهم الزومين فقال كاف هذا الشيء عجيب إذا مكلا وكنا طراب أن ذلك قَدْ أَنزَلْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْ مُسْعَدِهَا كِتَابًا حَفِيظًا كَذَلِكَ نُحَكِّمُ الْآيَاتِ لِلْمُجْرِمِينَ أَبْرَمَ يَزُغُونَ السَّمَاءَ أَفَلَمْ كَذَلِكَ نَزَّيْنَا وَمَا نُنْفِقُ وَالْأَرْضُ مِهَادٌ وَالْقَافِسُ رَوَاسٍ وَبَدَأَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوَاجٍ بَيِّنٍ تَظَلُّونَ تَرَوْنَ كُلَّ فأنبتنا بجنة وحبا حصيدا وأنقلب أسقات الله تنعون نضيد الرزق للعباد وأنقلب أسقات الله تنعون نضيد الرزق للعباد من أحيان أبي بل تنميتهم كذلك الخروج كذبت قوله قول نوح واصحاب الايقرم قوتب من كلهم كز الرسل فحق العيد افعلينا بالخلق الاول بل في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونار ما تمسبس بنفسه ونحن اقرب اليه من حفظ الوريد اذا تلقى المتلقي وعن الشمال القعيد ما يلفظ من قول الا لذين رقيب سكرة الموت من الحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في خف الصور ذلك يوم البعيد واجت كل نفس معصي سائق وشهيد لا قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاء فأفسد يوم حديد وقال قائل وما ذم رضي عدن ألقى في جهنم كل كفار يعند من النار الخدم وترميب الذي جعله الله لان آخر فلقى في العذاب الشديد قال قائل رب ما أطغيت ولكن كان في ضرار بعيد قال لا تقسم لدي وقد قدمت لكم من وعيد ما يبدل القول الذي وما أنا بظلم العبيد يوم نكون جهنم هل امتلأت هل من مزيد وأظلفت الجنة المتقية غير بعيد هذا ما تمعد كل أواب حفيظ من خصير الرحمن بالغير وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما ألقنا قبلهم من قرن فهم أشد منهم بطن فنقبوا في البلاد هل من أحيس إن في ذلك نذير من كان لو قالوا أو القسم الله شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في سبعة أيام وما في يقولون وسبح بحمد رب الطور والشمس والقمر والغور ومن هؤلاء رسبح وادبر يوم مناد من, من مكان إنا نحن نحيوان في ال المصير ثم تش الطقل الأرضو عنشرون ذلكحش عليه يسرا تعمقال ما يقول ما تعلم ج فذكر من القرآ من يخاف ويد.